من أهْل كتاب أَُّة قائمَةُ يْون آيات اللهِ آنا الليلِ وَهُم يَشجددُون يؤمنونَ بالِاللههِ وَاليَوْمِ الْآخرِ وََأمررونَ بالِالمعْرُوسِ وََنْنهونَ عَ الْ المُنكَرِ وَسَارِعْنَ في الْ الخَيير وَولائكَ منن الصَّالِحَين وَماَا يَفعَلوا مِ خَييرٍ فَلَ يُفَرُوه وَلهَّهُ عَم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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تجنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نضاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم المقابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افا ان مات او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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يبعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على مَا فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى طائفة منكم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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوه في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره فِي قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او امتم لمغفرة من الله خير من ما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 استبَشِرون بِنِعْمَةٍ م مننَ الللهِ وَفَقْلٍ وَأَنَّ الله لا يُغيعُوا أَجرَْ الْ المُؤْمِنين الذي نَستَْجَابوا لللله وَرَّرسُولِ مِنْ بعدِ مَا أَصَابَهُم الْ القَأْ للَِّذ نَأَحْسَلوا م منهُم وَاتَّقَووا أَجر النظم الذيذينَ قال لَهُم الناسُ إنِ الناسَّاسَقََ جَ معلَكُمْ فَخْشَهُمْ فَزادَهُم إم وَقالوا حَصبُونَ الله وَنِععملوكيل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 فم صُحْزِحَ عَن النَّارِ وَأودِخلَجَنَّةَ فَقَدِفَزَ وَمَ الحيةُ الدُّنْيا إلاا مَتع الغُرور ل تُبْوَّ فيِي أَوالِكم وَنْفُشِكُم وَلا تَصمَعُ النَّ مننَ الذيينَ أووتُ الْكِتابَ منِن قبلَِكم وَمِنَ الذيذِينَ شرَكُ أَذ ككثير وَإِن تَصِْروا وَتَتَّقُوفَإَِّذَِكَ مِنْ ععَزْمِ الْ الأمور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 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقشطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعللوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد قدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا خرجِمَ ت عليهكم أُمَّهاتُك وَوبَناتُكم وَخَوَاتُكمم وَعاتُكم وَخالاتُكم وَوبناتُ الْ الأخِ وَوبناتُ الأُخْت وَوبَناتُ الأُخْتِ وََّهاتُكمم اللات وْضعنَكم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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ